ا ل ر ح ي عليه ي م وسلم قال الله الله رسول صلى ر خ ك م من تعلم م القرآن ع ل و ه صوت ل صلى الله عليه وسلم. شركة ا ل ت ر ف تقدم ف ض ي ل ة الشيخ محمود ابو الوفا السعيدي اعوذ بالله الشيطان من